بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آيَتِي وَيُرْهِبُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُرَاهُ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وكذبوا أَهْوَاءَهُمْ وَكَذَبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وكل, وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَعٌ وَلَقَدْ طوبى لغاث فما ثغن نذم مكمد بان وحص ما ناتون من نذر, نذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء عن أبصارهم يخرجون من الأبدافك أنهم جراد منتشر. رش عن أبصارهم يخرجون من الأبدافك أنهم جراد منتشر. يقول الكافرون هذا يوم عثر محطرين إلى الدع يقول الكافرون هذا يوم عثر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر كذبت وَلَهُمْ قَوْمٌ لُوحٌ فَجَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالذُجِرَ بَدَأَ رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرْ فَدَارَ رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ ففتحنا أبواب السماء بمايمنهمر ففتحنا أبواب السماء بمايمنهمر وفجرنا الأرض علونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودشر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدرك ولقد تركناها آية فهل من مدرك فكيف كان عذابي ونذو؟ فكيف كان عذابي ونذو؟ ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مذكِب ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مذكِب كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذب جذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر كأنهم أعجاز نخل منقعب أنزعوا هذا كأنهم أعجاز نخل منقعب فكيف, فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرعوا يَأُولُ نَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه فقالوا أبشر منا, منا واحدا نتبعه نتبعه إنا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وضعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أجر ألقي الذكر عليه تَعْلَهُونَ وَلَن نَكذَّابَ الْأَكْذَابُ إِنَّا مُرْسِلُنَا قَذِفَتْ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ إِنَّا مُرْسِلُنَا قَذِفَتْ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فما دوا صاحبهم فتعاقد فعقد. فنادوا صاحبهم فدعوا فعكر فكيف كان عذابي ونذر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ إننا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إِنَّا أَرْدَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِذَةً فَكَانُوا كَهَجِيمٍ مُحْتَظِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ الدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر ما أرسلنا عليهم حاصباً إلَّا آل لوطٍ أَدَّينَهُم بِذَعْرٍ نَعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا نَعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كذلك نذِي مَنْ شَكَرْ كَذَلِكَ نَذِي مَنْ شَكَرْ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْجَةً فَتَمَارَوْ بِنُذُرْ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْجَةً فَتَمَارَوْ ولقد رأوهو عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابه ونذو ولقد رأوهو عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابه ونذو ولقد صب صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، بذوق عذاب ونذر، فذوق عذاب ونذر، ولقد ين. ذَوَنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ تَوَلَّى الْقُرْآنَ اذْكُرْ بَلْ مَن جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُرْ وَلَقَدْ جَاءَ كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فَأُكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّلِّ أَفَأُكُم خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ نُصْلَبُ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ قَتَلَ سَيُذَمُّ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُبُرُ سَيُذَمُّ الجمع, الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ ساعة أذاها وأمو بساعة موعدهم والساعة أذاها وأمو إن المجرمين في ظلال وسغر إن المجرمين في ظلال وسغر يوم يَحْبُونَ فِي النَّارِ عَلَى أُذُوجِهِمْ بُكُومًا سَتَقًا يَوْمَ يُحْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى أُذُوجِهِمْ بُكُومًا سَتَقًا إِنَّهُمْ كل شيء خلقناه بقدر اي كل شيء خلقناه بالقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر وما امرنا لا قل أهلكنا أشياء فهل من مدد ولا قل أهلكنا أشياء فهل من مدد وكل شيء فعلوه في الزبو وكل شيء وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُحْتَفِرٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ طَاهِرٍ صِدِيقٍ نَعِيمٍ دَمَلِيكُم مَقْتَدٍ فِي طَاهِرٍ صِدِيقٍ نَعِيمٍ دَمَلِيكُم